والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فهذه قراءة في كتاب عمد الفقه للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى أحياه الله على الإسلام والسنة وأماته عليهما والسامعين قال الإمام ابن قدامة رحمه الله باب الشفعة وهي استحقاق الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه باب الشفعة قال شيخنا سلمه الله الشفعة مشتقة من الشفع والشفع ضد الوتر فالوتر ما كان واحدا والشفع ما كان اثنين ومنه الشفيع سمي الشفيع شفيعا أو منه سمي الشفيع شفيعا لأنه يضم صوته إلى صوت من يشفع له هذا لغة فالشفاعة لغة معناها جعل الجواتري شفعا نعم قال رحمه الله نعم وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها هكذا وهي ولا وهو وهي آه لعله الأنسف وهي وهي نعم وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها نعم قال رحمه الله تعالى وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها وهذا تعريف الشفعة شرعا واصطلاحا استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها إذا كان الإنسان شريكا لشخص في متجر مثلا في دكان وأراد هذا الشخص أن يبيع نصيبه من الدكان ولم يكن هناك يعني تحديد للشخص ولحق كل شخص يعني إنما هم شركاء على المشاعر فإذا أراد أن يبيع فليس لأحد أن يشتري إلا الشريك لأنه أولى بالشفعة الشريك أولى بالشفعة وإذا باع له أن يرد هذا البيع كما سيأتي بيانه نعم قال استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها نعم قال رحمه الله ولا تجب إلا بشروط سبعة أحدها البيع لما بي... بيّن ما هي الشفعة شرع في بيان شروط الشفعة الشرعية نعم أحدها البيع فلا تجب في موهود ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق نعم قال رحمه الله تعالى ولا تجب إلا بشروط سبعة أحدها البيع هذا هو الشرط الأول من شروط, من شروط سبعة اشترق العلماء من خلال النصوص في الشفعة فالشفعة لا تكون إلا في البيع أما الموهوب إذا وهب الإنسان شخصا هبة وعطية والفرق بين الهبة والوصية أن الهبة تكون في في الحياة ومنه قول النبي أو النحلة أو العطية كلها بمعنى واحد الهبة والنحلة والعطية أكل أولادك نحلتهم هكذا قال لا قال اذهب فاشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جوز اذا اعطى الانسان احد ابنائه هبة او نحلة او عطية في الحياة الدنيا فيجب عليه ان يعطي اخاه مثل هذه الهبة في الحياة اما الوصية فانها لها احكامها وستاتي ان شاء الله منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث ولا وصية يعني لغير الوارث أكثر من الثلث فالذي له حق في الميراث لا يجوز الوصية له وإذا أوصل إنسان شخص فإنه لا يوصي إلا بما دون الثلث وتنازع في الثلث والصواب أنه يجوز إلى الثلث والأفضل أن يكون دون الثلث وفعل أبي بكر وعمر فقد أوصوا بالخمس من أموالهم نعم الثاني أن يكون عقارا أو ملكا في موهوب ولا موقف والوقف كمساهمة معنا في الباب الذي بعده تحبيث الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفع يعني كان يكون الإنسان عنده بيت أو شقة في عمارة فيقول هذه الشقة أوقفتها لطلاب العلم مثلا فلا يجوز أن يرث أبناؤه هذه الشقة ولا يجوز له أن يبيع هذه الشق وإنما حبس أصلها وأما المنفع وتسبيل المنفع ما يأتي منها من نفع فإنه ينفق على طلاب العلم أو ينتفرون بها كان يسكنوا بها فإن لم يسكنوا بها يؤجرها وينفق مالها على طلاب العلم وهذا الشيء كان منتشرا جدا حتى قل من الصحابة من لم يكن له وقف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى نعم الثاني أن يكون عقارا ولا عوض خل الخل جائز إذا لم تستطع المرأة أن تعيش مع زوجها يجوز لها أن تختلع منه ولكن تعطيه تعطيه حقه تعطيه الصداق مقدمه ومؤخره إن كان له مقدم ومؤخر تعطي الصداق كما في هذه قصة قيس ابن من هو ابن شماس ثابت ابن قيس ابن شماس مع امرأته لما أرادت أن تختلع قال النبي عليه السلام أتر الدين عليه حديقته قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطلق يعني خذ الصداق كان قد أصدقها وأمهرها حديقة فيأخذ الصداق كان مواذا بخلاف الطلاق فالطلاق تأخذ المرأة حقوقها أما في الخلع فليس لها حقوق فإذا كان هذا المال عوض للخل فلا يصح الرجوع فيه أو كان موقوفا أو موهوبا ولا صداق إذا كان صداقا في زواج فأيضا لا ينتزعه الشريك نعم الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء نعم يشترط أن يكون عقارا يعني شيء ثابت أو ما يتصل به من الغراس والبناء وكذلك الأراضي والبيوت أما إذا كان منقول مثل السيارة فلا شفعة فيه وقيل فيه الشفعة والله أعلم الثالث أن يكون شقصا مشاعا فأما المقصوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر رضي الله عنه قد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الخدود وصرفت الطرق فلا شفعة هكذا وصرفت أم وصرفات وصرفت وصرفت هنا. ها انظر الحديث يا أكرم نعرف وصرفت لا لا يوجد وصرفت نعم فهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم يعني إذا كان مشاعا ولا يوجد قسمة فإن وقعت الحدود وصرفت أو صرفت الطرق فلا شفع قال شيخنا هذا هو الشرط الثالث كون المصيب مباح مشاعا غير مقسوم ولا مهم محدد كأن كان لحديث ريع على الأرض أو ربع الأرض وإلى آخر ثلاثة أرباع على المشاع أما يعني غير محدد أما إذا كانت محددة مقسمة فلا شفعة هذا أخذ له ثلاثة أرباع وحوله سور معين معروف هذا لمحمد وهذا له الربع وحوله سور وهذا لاحمد فهذا لا هذا مقسم فإذا قسمت فلا شفاعة فيما قسم لحديث جابر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مالا لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعا نعم نعم وصرفت وصرفت عند أبي داود والبخاري كلاهما وصرفت تشديد الراء نعم نعم وصرفت نعم الرابع أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه هذا هو الشرط الرابع كون الشيء المشفوع فيه مما تصح فيه القسمة فمثلا البئر والحمام الصغير لا شفعة فيه لأنه لا ينقسم أو أيضا إذا كان القسم يضر يعني أشخاص لهم ميراث مثلا وهذا الميراث صار يعني مشاعن بينهم وأراد حدهم أن يبيع و... أو كان شركاء في شيء وهذا الشيء الصغير يعني هذا خمسة أمتار وهذا له مثلا مئتي متر فالخمسة أمتار لا يريد أن يبيع لا يريد أن يبيع ويضر غيره فللسلطان لن يجبره على ذلك على البيع لأنه لا ينفع ماذا إذا أخذ خمسة أمتار ماذا يفعل بها ها؟ ماذا يفعل بخمسة أمتار فإذا أضر غيره يجبره السلطان أو القاضي على البيع نعم الخامس أن يأخذ الشخص كله فإن طلب بعضه بطلت شفعته نعم قال الخامس أن يأخذ الشخص كله لأن الشفعة لا تتبعض يعني لو كانت أرض بين شخصين نصفين فباع أحدهم نصيبه فقال الشفية أنا لا أستطيع أن أأخذها أنا أشفع في الربع والربع الثاني لشخص آخر أو لا أستطيع أن أشتريه فنقول لا إما أن تترك الكل أو تأخذ الكل نعم لماذا أنه يتضرر المشفوع في أرضه في هذه الصورة يتضرر بهذا إما أن يأخذ الكل وإما أن يترك الكل حتى لا يضر شريكه نعم ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما نعم لو كان له شفيعان يعني كانوا ثلاثة شركاء واراد واراد الاثنان ان ياخذ قال فالشفعة بينهما على قدر سهامهما يعني هذا له الربع وهذا له الربع والثالث الذي يريد ان يبيع له النصف فلكل واحد منهما كم؟ الربع في هذه الصورة على قدر سهمه نعم وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. فإن ترك أحدهما شفعته يعني هذا الربع وهذا الربع والذي يريد أن يبيع له النصف فقال أحدهما أنا لا أريد لا أريد أشتري ولا أريد شفعة فالذي الثاني يأخذ الربع ولا يأخذ النصف بد أن يأخذ النصف الباقي كله نعم السادس إن كان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته نعم السادس من الشروط إن كان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته يعني إذا كان قال مثلا لا أستطيع أن أدفع إلا النصف الآن أو الربع وبعد ذلك أدفع الثلاثة الأرباع فلا شفعة له ومن حق أي أحد أن يدخل يشتري هذا الشيء وهذا الأمر مهم جدا خاصة في القرى بين العائلات أو في النجوع عند في البادية ربما يمنعون أي أحد يدخل يشتري وتبقى هذه الأرض معطلة على صاحبها أعوام طويلة بربما يتوارث الأبناء فيها وتبقى معطلة على صاحبها مصلحتها أعوام طويلة وهذا خطأ هذا ليس من حق هذا الإنسان إما أن يأخذ أو يترك إما أن يأخذها كلها أو يتركها لصاحبها يبيعها كيف شاء لأن من إن من حق أن حتى ولو باعها لغير أخي لا بأس بعض الناس يقول كيف تدخل واحد غريب في وسطنا لا ولو الموت تقتل أفضل من أن تدخل واحد ليس من العائلة في وسطنا هذا مشهور عندنا هنا وهذا خطأ كبير وأظن في أكثر بلاد العرب ها؟ هذا خطأ طيب أخوك لا يستطيع أن يشتري ماذا تفعل تبقى الأرض هكذا ولا فائدة منها يريد أن يبيع وينتفع بهذا المال نعم فمن حق السلطان والوالي والقاضي حينئذ أن يمنع هؤلاء ويبيع صاحب الملك كيف يشاء. نعم في يعني هذه الأسهم مثلا في تجارة كذا وهذه في تجارة كذا أسهمك, أسهمك في تجارة الحديد وهذا أسهمه في تجارة كذا نعم وإذا كان الثمن يعني كل شخص تقسيمه على حسب نوع هذا الشخص نعم وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته نعم قال رحمه الله تعالى وإن كان الثمن مثليا فعليه مثله قال شيخنا مثل الحبوب فيسلم بالمثل وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته له أن يسلمه قيمة هذا الشيء إن لم يكن له مثل نعم يعني لو أنه باع خمس كيلات مثلا وكان شركاء في الحبوب مثلا ويبيعونها ويشترونها وكانوا شركاء فيها فباع خمس كيلات أو خمس اردب عندنا فإنه يرد هذه الكيلات أو نعم وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه وإن اختلف في قدره يعني هذا الذي فيه شفعة ولا بينة لهما لا يوجد بينة نعرف قدر هذا الذي فيه الشفعة فالقول قول المشتري يعني الذي اشترى هذه الحصة وهذا النصيب الذي فيه الشفعة مع يمينه يقسم ويقول ويصدق العصد في السلامه نعم السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها نعم قال رحمه الله تعالى السابع يعني من الشروط المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة يعني كان غائبا ولا يستطيع أن يشفع ويأخذ هذه الحصة والنصيب أو كان محبوسا في السجن أو كان مريضا ولا يستطيع أن يتحرك ولس يتصرف حتى في حال مرضه أو كان صغير السن فيكون على شفعته متى قدر عليها يعني حتى لو كان صغير السن متى كبر وعرف له الشفعة في هذا المال نعم إلا أنه إن أمكانه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطرة شفعة قال شيخنا والمريض كذلك إذا شفي من مرض الشفاء والمحبوس إذا خرج من حبسه وعلم فله أن يشفع أما إذا كان لا عذر له وعلم, وعلم أن شريكه باع وسكت ثم بعد مدة بدى له أن يشفع فليس له ذلك لأنه سكت ويرضي في الأول ولم يطالب يعني إذا سكت علم أن شريكه باع نصيبة ثم سكت مدة طويلة من الزمن ثم لما باع وانتهى وهذا تجر في هذا المال وربح أو خسر زاد نام أو نقص فقال نريد أن أشفع في هذا نقول لا أنت علمت بالبيع لماذا لم تشفع نعم إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلة شفعته يعني الذي عنده عذر كالمحبوس يشهد من عنده يقول اشهدوا أني أشفع لكن لا أستطيع الآن أو كان غائبا أو كان مريضا لا أستطيع أن يتحرك فيشهد أن عنده عذر على عدم الشفعة حتى تقبل شفعته إذا طالت المدة نعم. فإن لم يعل... ال ال الكلام واضح ولا يسبو واضح ها؟ نعم أراكم ساكتين هكذا. نعم الأخيرة كان يكون عنده عذر في عدم الشفعة مريض أو محبوس مسجون أو كان غائبا ولا يستطيع أن يأخذ هذه الحصة وذلك النصيب فيشهد أحدا عنده على أنه معذور حتى إذا طالت مدة الشفعة فإنه له الحق في الشفعة نعم واضح نعم فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه والثالث على, على الثاني نعم رجع رجع فإن, فإن أخذ من الأول رجع على الثاني بما أخذ منهم والثالث بما, بما أخذ رجع على الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني نعم يعني إذا حصل وبيعت مرات وهو مريض أو غائب أو لم يعلم فهو على شفعته فلو بيع الشقص على ثلاثة فإنه ينتزع حصه يعني النصيب منهم ويسلم القيمة إن أخذها من الأول فيرجع الثاني على الأول والثالث على الثاني وإن أخذها من الثاني فيرجع الثالث على الثاني وإن أخذها من الثالث فلا إشكال لأنه هو آخر من أخذها نعم ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يشاء المشتري أعطاه الشفيع اللي هو من الشريك الذي كان شريكا في الأصل نعم إذا كان فيه غرس أو بناء لما اشترى غرس نباتا أو شجرا أو بنى بناء فإن الشريك لكي ينتزع حصته يعطيه قيمة هذا البناء أو قيمة هذا الغرس أو الزرع وهذا بخلاف المغصوب وفي الغصب ليس له أن يعطيه شيئا لأنه تعدى نعم الفرق بين الشفعة والغصب أن الشفعة بحق وحقه جاء في النص نعم إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه إلا أن يشاء نعم وفي نسخة يختار نعم وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو إلا أن يشاء أو يختار نعم إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه نعم قال شيخنا أي إذا كان هناك شريكان في أرض أو في بستان ثم رأى أحدهما نصيبه وشريكه لا يعلم وغرس المشتري نخيلا أو أشجارا ثم جاء الشريك وأراد الشفعة فعليه أن يدفع قيمة نصيب شريكه للمشتري وكذلك يدفع له قيمة غرسه إلا إذا اختار المشتري قلعها فله أن يختلع أشجاره أو نخيله وينقله إلى أرض أخرى فلا بأس نعم وإن كان فيه زرع أو ثمر بادي فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد والجداد. نعم وإن كان فيه زرع أو ثمر بادي فهو المشتري مبقا إلى الحصاد أو الجبال يعني القطع فإذا شفع الشريك ولم يكن يعلم حتى أثمر شجر ونخل, شجر ونخل المشتري وأصبح الزرع به حبوب فإن المشتري يبقى إلى حصاد الثمر والزرع نعم وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أقض الشقص بحصته يعني النصيب والقيمة نعم بحصته وما السيف يعني اشترى نصف الأرض مثلا من أحد الشركين واشترى معها ما لا شفعة فيه كالسيف مثلا أو القدرة أو الإناء أو غيره وكان هذا البيع والشراء في عقد واحد قال اشتريت هذه الخمسة أفدنة وهذه الخمسة أفدنة كانت النصف من عشرة أفدنة في شراكة في عشرة أفدنة واشترى قدرا أو إناء أو شيئا آخر لا شفعت فيه. فقال: فللشفيع نعم. فللشفيع أخذ الشخص بحصته. فللشفيع الذي هو الشريك أخذ الشخص بحصته وليس له الشفعة في السيف وإن كان في عقد واحد. وقال بعض العلماء ليس له الشفع في هذه الحالة ما دام باع شيئين فليس له الشفع قال شيخنا والصواب أن له الشفع والصواب أن له الشفع نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوقف قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف وهو كما سبق الوقف تحبيث الأصل وتسبيل المنفعة أو الثمرة كما كل المؤلف وأما الوقف لغة فمعناه الحفس فمعناه الحبس نعم قال رحمه الله وهو تحبيس الأصل وتسديل الثمرة وهذا معنى الحبس استراحا وشرعا والأصل فيه قال شيخنا والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يستأمره يعني يطلب أمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرض بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيها فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع يعني ولا يبتع يعني يشترى ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق بها أمر في الفقراء وذو القربة والرقاب وابن السبيل وسيذكر هذا هذا الاثر المؤلف رحمه الله قريما نعم. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها ولكل ابن قدامة في المغني قال وهذا اجمع منهم فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكر أحد فكان اجمعا يعني على جواز الوقف نعم ننتظر. طيب نأخذ لس يقول أقربنا كثيرا يقول شيخنا حفدهم الله آمين وياك. الحديث شيبتني هودن وأخواتها فيه ضعيف ذكره الألباني فيما أذكر والله أعلم لا المعروف أن هذا ثابت انظر آه <تصفيق> آه هذا ثابت نعم شيبتني هودن وأخواتها مشهور آه آه انظره في كتب الشيخ ناصر يقول بارك الله فيك اليوم رأيت أخا ضرب طفل لأن الطفل ركب الرجعة بدون إذن ضرب الطفل على وجهه لا يجوز أبدا لا يجوز أبدا ضرب على الوجه ولو كان للدابة كيف بالطفل لا يجوز أبدا ضرب الطفل على الوجه لأن النبي عليه السلام نهى عن الضرب في الوجه ولو كان للكافر فقال وتجنب الوجه اضرب وتجنب الوجه في الجهاد في سبيل الله لا جد ضرب عليه حرمت اللجنة الدائمة برئاسة سمح الشيخ الإمام عبدالعزيز البزح أن الله لعبت الملاكمة لأن فيها ضرب في الوجه وهي لعبة محرمة لأن فيها ضرب الوجه من العلل في التحريم لأن فيها ضرب في الوجه فحدود الوجه والراس لا يضرب فيها أبداً وإذا أخطأ الطفل ينبه ينبه على الخطأ ما يضرب في الوجه هذا لا يجوز أبداً على هذا الأخن يعتذر لهذا الطفل وأن يستغفر الله حتى الدابة لا تضرب في وجهها الدابة الحمار لا يضرب في جزء الجسم جزء الدابة ولكن لا توسم في الوجه لا يوسم توسم الدابة في الوجه أبداً ولا تضرب في وجهه أبداً صيانة وتعظيم وتعظيم للوجه نعم نعم اقرأ علي قال صلى الله واخواتها قال الباني في مختصر الشمال الترمذي نعم هذا ضعيف من طريق لكنه لا طريق صحيح في مختصر الشمائل للتلميذة رحمه الله ولا عنده عند غير التلميذة أيضا في غير الشمائل أيضا يقول أحسن الله يا هل يشرع أن يقرأ القرآن على سائل غير الماء مثل رجل يشعر بالا في بدنه يقف على زيت الزيتون يضع على هذا المكان ويقول جربت الزيتون والقرآن فيه شفاء ويقول زيت الزيتون والقرآن فيه شفاء لا مانع وأفتب بذلك سماحت الشيخ عبد النباز رحمه الله تعالى واختيار الشيخ للسامتين رحمه الله أنه يجوز القراءة على الماء أو على غيرك العسل في شفاء للناس، فلمن من قراء على هذه الأشياء والاسترقاق بها، وبعض الناس يجربوها وتنفع بإذن الله، تنفع بإذن الله، والنبي رضي الله عنه قال كما عند البخاري في كتاب الطب علاج أمة في ثلاث شربت عسل أو كيت نار أو شرطة محجم وأنانها أمة عنك، وبعض علماء المشيخة ربيع يمنع من هذا، ولكن الذي سمعناه من علمائنا جميعاً جواز القراءة على الماء وشرب شرب هذا الماء وهو نافع بإذن الله ومجرب والعلاج عموما أو التداوي عموما إما أن يكون بما جاء في الكتاب والسنة كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة اللديخ وإما أن يكون بما يعرفه أهل الفن وهم أهل الطب أو كان نافعا بالتجربة في غير شيء محرم وأما التتاوى بالشيء المحرم فإنه ممنوع ولو نفع ولو نفع لأنه ما جو علاج أمتي فيما حرم عليها فمثلا لو أن الإنسان شعر أن نفعه شرب الخمر هذا من الشيطان الشيطان أوحى إليه ذلك ولعب به لأن الخمر ليست علاجا أبدا لا يمكن أن تكون علاج بعض الناس يقول أنها أشرب الخمر وأتداو بالبيرة وهي مسكرة البيرة في بلادنا مسكرة وفي بعض البلدان مشتوب البيرة في السعودية مثلا ليس البيرة في عندنا ليس فيه كحول يجوز شربه وأما البريل فأفتر العلماء بجوى الشرب ولا يلتفت لمن منع من هذا لمن علماء الكبار أفتروا بجوى الشرب وأما الخمور بجميع أنواعها ليس فيها علاج أو بالشيء الضار لا يجد تداوبه او المحرم كالخنزير شحم الخنزير او لحم الخنزير لا يجد على هيئته ابدا يقول احصى لكم إذا اذا نزل مني بعد البول هل هذا يلزم الغسل هل يلزم الغسل وان بعد السؤال غير واضح يقول حسرتك الشيخانة هل القرآن صفة من صفات الله وإذا كان الجواب نعم هل هو ذاتية أو فعلية بارك القرآن من كلام الله القرآن من كلام الله أما كلام الله هو صفة ذاتية فعلية ذاتية من حيث الأصل هو قديم الله عز وجل وصف به سبحانه وتعالى ومن حيث الأفراد كالقرآن والتوراة والزبور والإنجيل والصحف وكلام الله لخلقه ومن القيامة وكلام الله لموسى عند جبل الطور في سيناء مصر فهذا هذه أفراد وأحاد متجددة وحادثة وأما الكلام فهو صفة لله عز وجل ذاتية فعلية أقول بارك الله فيكم والسلامين أمين زوجتي تريد الطلاق وأنا لا أريد ونحن متزوجون شرعا يعني ما دخلت معها فما في هذا الأمص ما دخلت معها يعني يبدو أنه يقصد أنه عقد عليها ولم يدخل بها فإذا نكح الرجل المرأة وعقد عليها ولم يدخل بها وراد أن يطلقها فله فلها نصف المهر إلا أن تعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إذا طلق الإنسان المرأة دون أن يدخل بها فهذا الصداق يكون مقابلا لما استحل من فرجها فإذا لم يدخل بها فلها نصف المهر كما ذكر الله في كتابه فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وعلى المرأة ألا, ألا, ألا تطلب الطلاق بدون حاجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي مرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام بعض النساء إذا أرد زوجها أن يتزوج مثلاً تقول طلقني طلقني طلقني كيف هذا من قال لك هذا هذا لا يجوز أبدا هذا لا يجوز أبدا التتق الله النساء فمن للنساء التي مات زوجها والتي طلقها زوجها لعارض شرعي هذا هذا من يعني من يعني من حب الإنسان نفسه وأثرة الإنسان نفسه على غيره ف المرأة لا تطلب الطلاق من غير ما بأس أما إذا استحالت المعيشة بينها وبينه وكرهته فلها أن تطلب الطلاق لها أن تطلب الطلاق وخصوصا في إخواننا العجم هذا منتشر جدا عندنا في العرب يوم الطلاق يوم جنازة في مصر هنا يوم الطلاق للنساء تصرخ وتبكي ومشاكل كبيرة أما عند إخواننا العجم فالطلاق كشرب الماء البارد سرعانا تجد الأخ تزوج الأسبوع هذا والاسبوع القادم طلق يعني تبارك له الأسبوع هذا والاسبوع القادم يقول لك طلقت بسرعة جدا ونتسهل بعض الإخوة يعني بطريقة عجيبة وربما تكون المرأة مهاجرة في سبيل الله وجاءت تحافظ على دينها وعفتها في بلاد المسلمين فيتركها ولا ينفق عليها وربما يعني والعياذ بالله تقع فيما حظم الله بسبب هذا التصرف بل ربما بعضهن يرتد عن الإسلام ولو أنه صبر وتحمل لكان خيرا له طالما أن هذا الشيء يمكن تحمله يمكن يتحمل يصبر يصبر الإنسان وتحمل وتجلد على أذى المرأة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت أكثر من إحدى كنا إذهابا للب الرجل الحازم المرأة يعني تذهب لب الرجل وعقل الرجل الحاسم فيصبر إنسان يصبر ويتحمل طالما هناك استطاع للتحمل يتحمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا وفنا أصل إخوة خصوصا إخواننا غير العرب أو العجم يعني بالصبر بالصبر على النساء وأيضا صبر المرأة على زوجها بعض النساء زوجته نائمة بجواله في فراش واحد والصباح تترك الأولاد وتذهب كأنه لا يوجد عقد ولا يوجد مثال غليظ وعقدة النكاح الله سماه مثالا غليظ وسماه عقدة النكاح شيء مربوط بقوة كيف تذهبين وتتركي زوجك ربما تذهب إلى بلاد فرنسا وبلاد الكفار وتمشي في شوارع باريس وتقول أنا ذهبت لأطلب العلم <تصفيق> تطلب العلم في شوارع باريس تترك بلاد المسلمين بلغ لي بعضهن هكذا وهذا والله من أعجب العجب ومن أسفه الزفا ما هذا العبث وهذا العبط وهذا الجنون وأو تقول أنه يعني لا ينفق أصبري إن كان لا ينفق أصبري وخذي ما يكفيك ولا بالمعروف إن كان شحيحا أو بقيلا خذي ما يكفيك والناس لن يوجه هند امرأة أبس فيها للطلاق وإنما قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف ليس بالظلم والجور فالمرأة تصبر أيضا إذا كان زوجها مهاجرا في سبيل الله إذا كان زوجها مهاجرا في سبيل الله وأصابها الفقر والحاجة فتصبر تصبر وتستعبر بالله أعرف أن بلغني عن بعض قصص بعض الأخوات شيء طيب تملأ البيت سعادة على زوجها مع شدة فقره وأنا الله أن يبارك في هؤلاء النسوة وهذا شيء طيب وهذا شيء حسن ويدل على قوة الديانة وعلى تقوى الله جل وعلا ولذلك يفرج الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء غالبا يأتيهم الخير والمدد والعون من الله سبحانه وتعالى من حيث لا يدرون من حيث لا يدرون أو مثل بعضنا تزوج براثا أخرى كانوا بتحتاج في الشهر خمسمائة تقول لا وريد ألفين في الشخص لماذا تريد يتدرب يعني تريد تؤدبه حتى لا يفكر بعد ذلك أبدا لا في ثالثة ولا في رابعة يعني يقوله كان كان خطأ والله كانت غلطة كبيرة كان يبتزف خمسمائة تقول يولد ألفين لا يكفيني إلا ألفين هذا خطأ يقول بارك الله فيك شيخانو أسأل الله أن يزيد لك خيرا وعلما نفعنا بإلمك بعلم ونفعا آمين وإياك هل قراءة هل قراءة مجودة من التكلف هذا الهبى والهدية مترادفان وهل هما يقومان مقام الصدقة لا القراءة بالتجويد مطلوبة والله جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا قيل التجويد معرفة الوقف والابتداء وخيلة التحسين هو التجويد فالتجويد لغة معناه التحسين مصطلاحا إعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات اللازمة فالتجويد مطلوب ولكن من التكلف والتشدد أن الإنسان يعني يغال فيه فيقول هذا ما مد أربع حركات مد ثلاث حركات ونصف أو مد خمسة والمطلوب أربعة لا إنما يعني الأمر على السعوة والحمد لله أما الهبى فهذا يكون شيء يعطيه الأب مثلا لولده في حياته وأما الهدية تكون بين الأصدقاء أو بين الأب وابنه ويهدى له أيضا أما الهبى فتكون بدون مقابل أما الهدية فيهدي ويهدى إليه ويهدى إليه ولكن لا تقوم مقام الصدق على الفقراء والمساكين لأن الهبة على الابن. والهدية تكون للأصدقاء والأحباب ولعلنا نكتفي بهذا القدر وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على لبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم